صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هل ننبئكم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 فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 فليعمل عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا